على موقع دي جي كيو انا رحت العرفة بقرالي الفنجان قالت لي ايه يا ولادي لونك صمحت دبلان قلت لها حالي وما عندي ولا عشق مال وامان انا رحت للعرفه تقرأ لي الفنجان قالت لي ايه يا ولدي لونك صبح ده قلت لها حالي ومالي ولا عشق اصابك كان قالت دواك مش عندي ولا عشق مال عامل حجاب ومش نافع وكل يوم بطرز من ثلاث ايام يا بابا ما بدقش الصدر يا بابا اتخطف لوني ولا مويي مستني المخبا ثلاث ايام يا بابا وانا مش بنام يا بابا عامل حجاب ومش نافع وكل يوم بطرز من ثلاث ايام يا بابا ما بدقش الصدر يا بابا اتخطف روحت الشيخ الطريقة ينصحني أعمل إيه؟ قال لي اللي صابك صابك ولا فيش دواء في إييه؟ بالله عليك يا شيخ صبرني بأي كلام؟ قال لي يا ولادي المبلي بلايش كما بينام؟ روحت الشيخ الطريقة ينصحني أعمل إيه؟ قال لي اللي صابك صابك ولا فيش دواء في إييه؟ بالله عليك. صبرني بأي كلام قال لي يا علادي المبلي بلاش كما بينام من ثلاثة أيام يا باب وانا مش بقى نام يا باب عامل حجاب ومش نافع وكل يوم بطرزع من ثلاثة أيام يا باب مبدؤش الزاد يا باب فلوني جويلة موني مستني من نقطة باب وانا مش بقنام يا با عامل حجاب ومش نافع وكل يوم بطرزا من ثلاث ايام يابا ابا مبدقش السادي يا ابا اتخذ فلودي ولمودي مستني منه يا ابا من على موقع ديجي من